يَا تَسَاءَلُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ إِنَّ آمَنَ لَكُمْ وَدَنَبَ أَنَّ اللَّهَ مِن أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ الشَّهَادَةُ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ تُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُجَزَّآة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 كريم ومن الاراد من يتخذ ما ينفق مغرما ويترصد بكم الزائل عليهم دائره السوء والله خليل الامل ومن الاراد من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات من ذا الله قربات من ذا الله وصلوات الرسول ألا إنا قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله